من هجمه الخيول العدا اول حدود المخيم بنا طلعت من الخيمه قاعدين اي أهل السماء والله يذكرهم بالخير من نجيب طارب وفاضل يصيحون أهل الناصرية من نجيب طاري زينب من هجمة خيول العجاء أولى حدود المخيم دنت طلعة من الخيمة عدي هواي فرق ترى أنا قلت لك العام لا تذكر ارحمها الكلمة دقق ويها يا ربي. وهذا القلب يرادله طلعت مني الخامه عندي يا يزي انا بالغتلوق شبچت من الخطار شبچت العشره من الخطر والصابخه توجهها صاحت يا ابو اليمع صاحت يا, يا ابو اليمع عدي, عدّي, عدّي يايم يا روحك الطيبه صعد ان كانك حين تهب والحق درسك من ولا يا ابو عبد الله ان كانك حين تهب والحق ترس كياناً ولت الحق علينا يا شهي من الخدور تهتك والخيل هجمت على الخيام والنار بيها توجرت لما انسمح ابن الوصي بيه الحمية تسعرها مات قاموا على وجودها يا أبو يا عبد الله, الله. لما, لما في أيام سمح ابن الوصي بيه الحمية تسعرات قاموا على وجهه وقعوا دموعين تامل صاحش علمكم يا العرم عنكم خيمكم عنكم شيمكم غايدرات يلا شباب يلا كيف تقول لا زينه مو عاده اللي يوقع الله, أكبر. الله أكبر, اكبر شايفين هذا المعنى عدته يقولوا لك ابن عمك انبر ابو اخوك تركب لكن اليوم جماعه يركضون حفايه طلعوا من بيوتهم حفايه قالوا ابن عمنا وقع بالشارع الله ويكم مو عاده اللي يوقع ويصير للم الشعب نيشان تهدم اخوتك وتنسف الجمان ويحاولوا لا بخطه المياده بعد او يذقوا وهم ان شاء شمتاني ادري بك ابو ناصر يا شمتاني خو ابو علي, علي يا, علي. يا, يا, يا ابو يا علي, علي. فزعنا علي. لك من الخيام نسوان يلا شباب. شباب. شباب. شباب شباب اقراوا شباب. يا ابويا 10 الثالثه زينب وين زينب زينب وين يا شباب زينب وانا زين جبار اه يا زينب اه دور انت دور انت طلعت الوليد. ابداعت زينب اقرا. واقف قاعد اقرا قاعد زينه اول ليله ابويا سجليها يا فاطمه سجليها يا ام الحسن يلا يا يلا الله دورك طلعت الونين اخو يلا يا شباب يلا قاعد زين دوري انت دوري طلعت الوليله بعد بقى آه بقى آه والله ما تروح ما تروح بالحاله لقيت يلا اذا تقرا اذا تقرا وياي اقرا ويا لك والله ما تروح بالحامل بيت <تصفيق> أنا وقعدت يما